اليوم نعزي فاطمه اليوم اليوم نعزي فاطمه واسف حسين حماي الحماي اليوم اليوم نعزي فاطمه اليوم اليوم نعزي فاطمه اليوم اليوم يا سر حسين حمى اليوم اليوم نحس فاطمه اللي جمعنا يا حسين بيك انفجعنا يا حسين اللي جمعنا يا حسين بيك انفجعنا يا حسين صافك اليوم اليوم يا فاطمه مصافك اليوم دمت <متحدث> الجسماليام هاليوم نعزي فاطمه الحسن وحسين تلقاها اليوم نعزي فاطمه من يا خلق وياها من الحسن وحسين تلقاها اليوم نعزي فاطمه من يا خلق وياها من اليوم نعزي فاطمه وصب وبردداه هليوم الج <اليوم> læمن عazzi <نعزي> فاطمة احسيان ومصابة ونخلاه هليوم الج <اليوم> læمن عايز فاطمة من تذكرش دون فتق البضم الوالم الج læمن عايز فاطمة من تذكرش دون فتق البضم هليوم الج læمن عايز فاطمة الوالم <نعزي فاضمي> الج <اليوم> læمن عايز فاطمة الوالم <نعزي فاضمي> الج <اليوم> læمن عايز فاطمة <مواصر> <اليوم> اليوم نعزي فاطمة اليوم نعزي فاطمة اليوم نعزي فاطمة الواسو حسيا حمى يلحمى اليوم سي فاطمه الهل جمعنا يا حسين بيك انفجعنا يا حسين الهل جمعنا يا حسين بيك اليوم دمك جسماليو اليوم اليوم نحاس فاطمه شافك اليوم دمك جسماليو اليوم اليوم نحاس جمعتنا جينا على وجه سجابه اليوم نعزي فاطمه نار الحزن ما تنطفي لهابه اليوم نعزي فاطمه جمعتنا جينا على وجه سجابه اليوم نعزي فاطمه نار الحزن ما تنطفي لهابه اليوم نعزي فاطمه عنا حرام مقطوع سلمه زياده اليوم نعزي فاطمه ايم صابې یو د نن حسې وطنه خبره مذبوح جستا نعزي فاطمه الغبره مدبوح جسمه مخذنا نعزي فاطمه اليوم اليوم نعزي فاطمه اليوم اليوم نعزي فاطمه واسف حسين حماي الحما اليوم اليوم نعزي فاطمه اليوم اليوم نعزي فاطمه واسف حسين يا حسين جانا حص من هل ده معنا احسابيك في جنا ع صاق في اليوم, دمت اليوم دم تجسمما الوم اليوم ن عسب فاق في اليوم دم تجسم الوم اليوم ن عسباق هليوم بت المصطفة عزها؟ بلو دمعكم يا خلق واسوه اليوم عزوه اليوم نعزي فاطمه بلو دمعكم يا خلق واسوه المصطفى عزوه يا ابو ملهو جمعكم يا خلق واسوها اليوم نحس فاطمة ابو حب ابنها من النهر تجروها اليوم نحس فاطمة الوهياشعت على عينه اليوم نحس فاطمة انكم شفيع الصير يوم الحاطمة اليوم يوم الحاطمة اليوم نحس فاطمة اليوم زي فاطمه اليوم اليوم نحزي فاطمه واشر حما يالحمه اليوم اليوم نحزي فاطمه اليوم اليوم نحزي فاطمه اليوم اليوم نحزي فاطمه حما يالحمه اليوم اليوم نحزي فاطمه يا هل دمعنا هل دمعنا يا حسين بك انفجعنا يا اليوم دم جسمه اليوم اليوم نعزي فاطمه مصابه في اليوم دمك جسمه اليوم اليوم نعزي فاطمه ووجهها الاكبر وسال اليوم نعزي فاطمه ووجهها بس كانت اليوم نعزي فاطمه ووجهها الاكبر وسال دمومه اليوم نعزي فاطمه ووجهها كانت وين مهمومه يا فاطمه ساره تيتم ابن الام ومحرومه اليوم هاليوم نعزي فاطمه كنا بالحره صفط اليوم هاليوم نعزي فاطمه تشوف عباس راعي الموسم اليوم هاليوم نعزي فاطمه تشوف عباس راعي الموسم اليوم هاليوم نعزي فاطمه تشوف اليوم هاليوم نعزي فاطمه اليوم اليوم هاليوم نعزي فاطمه واسف وحسين يا حماي الحما اليوم هاليوم نعزف فاطمة اليوم هاليوم نعزف فاطمة يا حسين حماي الحما اليوم هاليوم نعزف فاطمة هل جمعنا يا حسين فيك انفجعنا يا حسين هل جمعنا يا حسين فيك انفجعنا يا حسين صافك اليوم دمك يسيل اليوم هاليوم نعزف اليوم دم دمت جسمي <الجسمة> اليوم <باليوم نعزي فاطنة> اليوم <باليوم> نعس <نعزي> فاطمه واشهاب حسين يوم سحقت الخياله واشهاب حسين انصبط وعياله من يوم نعس يوم سحقت الخياله يوم نعس فاطمه عباس مقطوع تشوفوا وش حاله اليوم <باليوم نعزي فاطنة> اليوم <باليوم نعزي فاطنة> <الترق يطفلي تبنى> یا حاله اليوم اليوم نحسب فاطمه سهمي المثلث اللي بقل برمه اليوم اليوم نحسب فاطمه وسهمي المثلث اللي بقل برمه اليوم اليوم اليوم فاطمه واشر حسين حماي الحما اليوم هاليوم نعزف فاطمه اليوم هاليوم نعزف فاطمه اليوم هاليوم نعزف فاطمه واشر حسين حماي الحما اليوم هاليوم نعزف فاطمه وين جمعنا يا حسين فيك <تصفيق> انفعنا يا حسين وين جمعنا يا حسين فيك انفعنا يا حسين خاطك اطمن صافك اليوم دمك جسمي اليوم اليوم نعزك اطمن واشو هاول بجسام هاي الليله الريس سوف ظمك فاطمه الريس وسيوفه ضمت بعريله اليوم نحس بفاطمه واللي عطش ذوب وهد حيله اليوم اليوم نحس بفاطمه وعمت زيانه بتنحب وتبكي لي اليوم اليوم نحس عمرها عقيلا ل ماوم يومنا عساب ما كبت عمرها عملها العمل يوم يومنا عسفاب اليوم الومنا عسفاب ما الوم اليومنا عساب ما وصف سييا حما الحمال الوم يومنا عسفاب ما الوم هل الومنا عسفاب ما يوم الومنا عسفاق ما وواصف وحسييا حما اليوم <سؤال> اليوم نعزي فاطمه هل جمعنا يا حسين بك انفجعنا يا حسين هل بك انفجعنا صافك اليوم دمك جسماليوم اليوم نعزي فاطمه صافك اليوم دمك جسماليوم اليوم نعزي فاطمه الإخراج والهندسة الاخراج الصوتية, والهندسة الصوتية والهندسة علي الكربلاء كتب هذه الكلمات الشاعر المبدع ستار اللام مونتاج وكرافيك سامر منير العبودي